قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُمَيِّز لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَاءٌ لَّا تَارِكُونَ عَلَى ذِكْرٍ عWANٌ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إن كقول لتقيم انا نذكر ليل غاب ما تؤمرون